فانس اهلا الذكر ان كنتم لا تعلمون شلون ابي اخويا جره مكان مخلوق <تصفيق> او اخواش بيويستي بدروس و ايه الهل السنة اقول ان الان بعرشها قرر بي وستي عرش كيف رأي قرر؟ عرش خواه رأي قرر، نق عرش خواه رأي قرر في براه كانوا كاواتا مسالك احتياجينية مسالك كلامي رب العالمي الخوي بماند الفرماء الرحمن على العرش طواعي مجاوة الله اما والله بي وستي بنيا او جايان شو ان دبه مكان مخلوق وخوال شويني مخلوق ونازم اي دا تيبلي تيب خوالهم شويني اكاو موش شويني شويني شهر مخلوق اصلي بيرسيا لك بودس بكتبوا دبيت دبىت خوا إما قسمان كيف مجهول برا شون يتي مجهول لنا زاني بس بعورمان بعات كاني قرآن هيا وبحديث كاني هيا بوش يوازيك خوا خوي دزاني منازني شون شون يتي معلوم نيا فسألوا أهل الذكري فسألوا أهل الذكري كنتم لا تعلمون